موسیقی این الحمدللہ نحمده و به و نستهدیه و نحمده و به و نستهدیه و نستغفره من شعور ان سنا ومن سيئات اعمالنا اللهم بنا نعوذ بك من شرور انفسنا وبمسيئات اعمالنا انه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, له انه من يهدي الله فلا مضل له ومن له انه من يهدي الله فلا يتجد له هادية مرشدة. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاطر. ولا تنوتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وخلق منها ذركها. وبث منهما رجالا كثيرا ونزاء. الله الذي تساءلون به والارحام الله قال عليكم رقيبا. يا ايه الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم. يا ايها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويضفل لكم ومن يطلع الا رسوله فقرف زفوزا عظيما. اللهم صل على الحبيب محمد. وعلى ازواجه امهة المؤمنين. وعلى ذريته وعلى بيته انك حميل مجيد. اللهم اخفر لنا ذنوبنا. اللهم اخفر لنا ذنوبنا. اللهم كفر عنا سيئاتنا. اللهم علينا توبة ترضى بها عنا. تب علينا توبة ترضيك. علينا خوبة اللان وردو على اعقابنا بعدها ابدا. اللهم امين. اخواني. اخواني واحباني كلها. تخيل كلا. واحد مديون في نص مليون جنيه. والداء ان رفع عليه قضية. والقضية هيتحكم فيها بكرة. هياخد له فيها خمسطاشر عشرين سنة سكن. الراجل قلب الدنيا يدور على حد يسد عنه الدين مفيش حد راضي يسلفه لف الدنيا كلها ورجع بيته ساعة تين من الليل وهو ضه ومقصود وابنه مقصود ان هو مطرة يتحكم عليه ومفيش اي سبيل بشري قدامه ان الدين ده حد يشيله من عليه داخل بيته وهو مقصود لابنه وبنته وابنه بيدروا عليهم بيبكم وهم بين احنهم من العياب اللهم ما تخافوش نوع تقلقوا انا لا يمكن هتزجل انا ربنا اللي يمكن هيسبني ربنا مش هيسب ابوته لان ربنا يعلم ان ابوته ناصلون بصته باستغراب كده قال لي هو انا مش بعيط عشان القطيره بتاعتك امال انت بتعيطي ليه انا بعرف اصلا عندي امتحانات بعد ايام ومش مذاكره كويس قال لها امال يا ابني انت بتعيط ليه اصلا انا عندي مشكلة كده مع واحد صاحبي و... ونفسيتي تعبانه بسبب المشكله دي امال انت يا مراتك بتعيطي ليه انا بعرف عشان قال بيعيطوا فانا زعلانه عشان عايز زعل لو انت مكان الراجل ده تعمل فيهم ايه تعمل في اسرتك ويكس أنت الراجعة cover leur igm ولماذ Ris могapper هو احد نهاية مسلمين مع الاسلام اللي هذا هجمعة هو هالكفير من المسلمين مع أخموم الدين不是 esa ان المسلمين بيعيبوا ان المسلمين حزانة بس اعشان ايه انا عندي مشكلة مهادية وانا عندي مشكلة تعمل وانا عندي مشكلة في, وإن في الانتحانات وانا عندي مشكلة ان انا جواز اخر من سنة سنتائن وانا عندي مشكلة في ان سوريا بتولع. ان غزة محصرة. ان الظلم المالي اراضي الاسلام. ان المعاصي في كل مكان. ان كل هموم الاسلام دي. واحدة ليه? المغنيين والممثلين عملوا في التلاتين سنة اللي فاتوا. اللي سمع خروب صليمية. ما عارفنش التعديل في هم المحمد عليه الصلاة السلام. انت عملت ايه? انت عملت اذا كان اهل الباطل عندهم همه في حرب دين الله. انت عملت اهل دين الله. هو واحدة هردين ايه؟ هو واحدة دنيا ولا قلوب اخرى انت عايز ايه؟ قبل ما نتكلم في خطبة النهاردة بإذن الله انت عايز... انت عايز دنيا ولا عايز اخرى؟ واحد دخل مطعم كبير محل كباب كبير بيقول له ما انا عايز طبق صلطة الناس بصروا مستقرابي عم يدينوا طبق صلطة وحلنا نخلص منه الخلاص واحد تاني دخل لا عايز اثنين كيلوكوفتة وكباب اتفضل يا باشا احسن عادة واحسن مكان بورايحين دول الصوتات كلها رايحين هي دي هي السلطه دي حاجه زي الدنيا والكباب ده حاجه زي الجنه زي الاخره اللي عايز السلطه محدش طايقه يا عم المكان ده مش كده الارض دي مش جايبها عشان كده واللي عايز الكباب واللي عايز الاخره السلطه كل حاجه كيلو اللي عايز الدنيا مش هياخد بيها ليله ما قسمها واللي عايز الاخره الله يديله الدنيا وهيديله الاخره الله يديله كل شيء من اصبح والاخرة تهمه جمع اصبح عليه جملة وشعر في قلبه واتاته الدنيا واتاته الدنيا وهي وهي الراغمة اخوانيك الله نحن في شهر شعبان نحن في شهر من الشهور العظيمة اذا كان رمضان هو اعصم شهر في السنة فشعبان هو اخطر شهر في السنة شعبان ده شهر يعني عمي زي عمان ابن بيزان شهر يزبطك تدخل رمضان عارفين الشاب اللي عايش حياته في الجامعة يزحى الساعة التنة الطهر ينزل الجامعة يقفل ساحة بتاعت الجامعة على رده عايش حياته بالطول على رده. يقوموا يبعد ما هيتو صعبا يقولوا يلا تروح الجيش الجيش ايه؟ الجيش ده تصحى خمسة ونص الصبح طبور عسكري مش اي اكلة تاكله ومش اي وقت تاكل ومش اي وقت تنام ومش اي وقت تصحى ازاي؟ أنا كنت عايش على راحتي لو ودوا كلا يا هيتموتهم ما يبقى بشي عايش الحياة دي عملولوا حاجة اول اسمها ابو عسكر ثبريب يعني ايه؟ عفكوا يعني الاول مربوط خمسة واربائين يوم يتعلم حياة الجيش تاني يتدرب عشان لما يروح الجيش يبتاهل هو الجيش بتاع رمضان اللي عايزين ربنا يفتح علينا في منتصارات كبيرة بإذن الله سبحانه وتعالى على نصصنا وعلى أهواتنا وعلى شهواتنا شعبان ومعسكر التدريب بتاعهم. عشان كلا شعبان شهر التحدي. عشان كلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال على شعبان ايه? بفاكة شهر يغفل عنه الناس. الناس مش مدركة بخطورة شعبان. شعبان ممكن يغلق قد ايه جواك? في ميتك انه يخليك طالب اخرة. تدخل رمضان وانت طالب اخرة. معظم لكل ساعة رمضان. معظم لكل ديه في رمضان. انما عليه السلام كان يصوم. شعبان كله! شعبان كله! تحدي يا قواني! لديه حيات تحدي! شعبان ده شهر كله تحدي! تحديات شعبان! شعبان شهر كله تحديات! اول تحدي من تحديات شعبان! تحدي التغيير! ان شعبات يقولك لازم تتغير عدد في الرمضان كما ازاي! اتغير ليه؟ هو انت عجبك حالك كده! لو فضلت عشر سنين زي ما انت كده عتوصل لفين! لو انفضلت مكمل كده هتوصل ليه? مفيش حد لان انا معدوش مشكلة فعلاقته بربنا نبس ان هو يغيرها هتفضل كده مش هتفوز برمضان الى لو اتغيرت مش هتدخل الجنة الى لو اتغيرت مش هتقدم للنار الا لو اتغيرت هلازم تتغير لازم تعرف اني شعبان ده وعف التغيير عشان تدخل رمضان صح? هتفضل لحد عايش كنا لحد امتى في شباب كل امنيته اللي شركت قابل تنزله ايفون سبعة عشان يلعب عليه امس يتفضل كنا اقصى طموحك في الحياة انك تتجوز وتشتغل وتموت وزي ما رفت زي ما جيت هيفضل كل طموحك بعد الموت ان حد يعملك كل دير مياه ويحطه في جامع انت هم معه انت هتغير تغيير حيالي شعبان بيقولك بطل زبزبة كما قالت على مذب زبيل زبزبة تفضل تروح وتجي كده قطر زبزبة ربيع عبد كعب الاسلامي من اهل الصفة. انما عليه الصلاة والسلام بيقوله سن يا ربيع ما فيش في رجلين شبس بيلبسوا. ما عندوش بيه بينام في المسكت. ما عندوش مصدر داخل. ما اوش بتجوز اطلق. قال اسلامك مرافقتك في الجنة. في الجنة. من فردوس الاعلى. انما عليه الصلاة والسلام هو غير فالك قال لا اسلامك غيرها. ربيع ابن كعب الفقر اللي هو فيه والمشاكل اللي هو فيها ايه لم يصفروا عليها الله عزلك منطلق في دين الله عشان عنده هدف عشان مش مزبزب عشان فاصل الهدف بتاعه بطل زبزبة لازم اول حاجة تتغير فيك في شعبان الزبزبة انك تفصل لطريق ربنا انك تفصل لتطالب اخرى بطل شهاد شعبان يقولك بطل شهاد لحد انت هنفضل مشتتين يا جماعة عايزين نركز النابة عليه الصلاة والداخل الجنة يلاقي واحدة ست بتصدقه واحدة ست المفروض ان التاني على المشارية بعد النابة عليه الصلاة والسلام انبياء صد الطين شهداء يلاقي واحدة ستة عادية فيقول لها من انتي فتقول له انا امرأة وعدتوا على عياني ايه انا واحدة ركزت عمري كله في تنبيه اولادي التركيز بطل شهدات انت ناوي تتاجل مع ربنا بإيه في شعبان؟ ناوي تتاجل مع ربنا بإيه في هذا الموسم العظيم؟ ركز ركز زي الطفلين اللي قاتل أبو جاهل فرعون اللي قمت بازو البادر إزاي؟ طفلين يقتلوا فرعون؟ لأنهما داخلين المعركة مركزين أين أبو جاهل؟ أبو جاهل فين؟ احنا داخلين مناشلين على إيه؟ مناشل على إيه؟ في الفترة دي؟ بطل كسب شعبان بيقولك بطل كسب لازم الإنسان يتغيط في القطارين لازم يبقى عندنا نشط خطاعة النار سبحانه وتعالى مطل كسل لما يوش عن بلون بيعقود كيش بني إسرائيل. وصل فلسطين عشان يفتحها وصل قبل الغروب شمس يوم الكمعة بدقائق قليلة لو الشمس غابت يقول يقول يقولونه خلاص احنا دخلنا في ربط السبت والسبت احنا ما بنشتغلش فيه والتانيين هيكون يسمعهم كيش اليقول هلو اخرجوا لهم فلسطين ضائد الحل ايه؟ فنظر الى الشمس وقال انت ممورة وانا ممور اللهم اوقفها علينا الحل ان الشمس طرف الله حتى فتحة فلسطين على يد يوش عميلون احنا عايزين نقول في شعبان اللهم الله اوقفوا علينا على فان يا شعبان؟ على فان؟ ده شعب تغيير؟ ده انت معسكر التجريب اللي حدوده الرمضان بعد ما نتاه ينفيد ونتدرب فيه؟ كل ساعة في شعبان مهمة كل يوم في شعبان مهم كل دقيقة في شعبان مهمة ما انقوى ده التنهيل الحقيقي لرمضان بطل فردية بطل فردية ما حقش هيطة ليوصل لربنا الوحدة يا جماعة ربنا سبحانه ليقول وسنطلتين اتلقوا ربهم الى الجنة زمراء طب ليه مش فرابة اللي مش الوحدة ما وصلش الجنة اصلا لو مش اتلي وحدك مش هتوصل لو مش اتلي مش هتوصل داخل في نواسم الافطال بطولات عارفين شعبان ورمضان في السنة زي يقول اتكاس العالم كده بالنسبة لبطولات الرياضية ده دي اكبر حاجة بقى ده انت مش داخل شعبان ورمضان تتنافس مع نفسك ولا مع الناس اللي في الجماعة معاك ده الكرة الارضية كلها تتنافس صالح الكرة الارضية وعلماء الكرة الارضية ودعاة الكرة الارضية وعباد الكرة الارضية نستنييني المواسم دي عشان يجيبوا اخرهم فيها عشان يطلقوا يا الله ابتالى العظيم فيها يبقى مش هينفع توصل لوقتك وسط الحيتان دي لازم تشوف سرق تمشي معاها لازم تشوف صالح صحبة تمشي معاها لازم تعرف ان لوحدك من جير صحبة صالحة مش هتغر انك انتها تؤدي غداء بطولي في هذه المواسم او التحدي من تحديات شعبان تحدي التغيير انك لازم تتغير تحدي معيني رمضان التحدي التاني من تحديات شعبان تحدي الاستعداد لرمضان يعني ايه يا اخواننا رمضان القنطرة بتاعته هي شعبان دوابة رمضان هو شعبان شعبان هو الطريق الى رمضان زي ما النمع نصر صلى الله عليه ذلك شهر عماية. لازم! انت ما انتش عارف انت بتعمل في نفسك ايه في رمضان لو دخلت في رمضان بنت انت, منتش متخير. منتش متخير. انت ما انتش على الصيام انت ما انتش متخيل! ما انتش متخيل انت كده منتضيع ما هديجي يقول في النهار رمضان دايج اختاع بقى انا مش هادل! لا! من الوقت بقى اعمل بروفة رمضان صايم وماسك المصحف كمان كل النام بإذن الله سبحان تعالى ليه? خلي ربنا يفتح عليك كده! خلي ربنا يفتح لك اجواب رحمته كده! اشتغل صح! ا تحدي الاستعداد لرمضان واحد يتفرج على التلفزيون لأ واحد بتاع كمال اجسام مرافع ربا كيلو حديد نزل اول جن بجنبهم مركز رياضي? قال له هكتلهم رمضان كيلو حديد. ليه? هشلهم جيش لهم بناء بتاحتهم. يا ابن مش كده. يا ابن اللي شغل رمضان كيلو حديد ده خدهم عشرين كيلو وبعد كده خمسين وبعد كده مية وبعد كده مية وبعد كده مية اول ما هيجي رمضان هتتحول. الخشوع مش زرار بتبتك عليه. انت لازم تستعدوا استعداد حقيقة رمضان في شعبان. عشان تبضل في رمضان. تتنافس مع صالح الكرة الأرضية في الانطلاط إلى الله سبحانه وتعالى يبنى شعبادة الجبن اللي انت بتتدرب فيه عشان تقدر في رمضان ترفع طفقال تعبونية على قد ما تقدر لانك ربان هتلاقي اني بيشيل 500 كيلو حديد واللي بيشيل 600 كيلو حديد واللي بيشيل 1000, 1000 كيلو حديد وانت واقف كده بصص مبور هي الناس اللي بتصلي كده ليه هي الناس اللي بتختم القرآن كده ليه هي الناس اللي بتعبد ربنا كده ليه يا ابني ما كانت قدامك الفرد بسيط هي كانت أيام في شعبان في السنعين و هتتفاجئ انك بقى رمضان جديد بالنسبه لك تحدي باستعباد رمضان يقول لك وهو بيغرق بيضرب ب بتاعش كده دايما يقول لك ايه اثنين غرقوا ثلاثه غرقوا طب هو ليه اثنين غرقوا وثلاثه غرقوا يقول هو اصلا بيبقى واحد اللي فايدي صاحبه ينقذه ومش فاهم يوم عمتم خرقوا بحاجة ليه ضربة ايدي اللي يغرب بتبقى اقوى من اقوى ضعبة يضل يطرق بيها هو عايش ستة وثلاثين ضعب فبيبقى قوي كده اني ضربة موت الشيطاني الوقت بيغرب هلو صفق في عمضان موت الشيطاني اذا عايز وقعك في حاجة لازم تاخد بالك لازم تاخد بالك إن شعبان ده شعبان ده هو الجسر بتاع رمضان والشيطان مش عايزك تدخل رمضان من غير ما عصايه تغرس فيها او من غير مشكله تشتتك عن التركيز في عباده الله في رمضان لازم تاخد بالك النبي عليه الصلاه والسلام في موسم الحج ام سليم لجوزها ابو طلحه راح الحج وسابها فراح لجناب الرسول كله زوجي ذهب اللي يحش وتركني طبعا ايام زمان مفيش طيران ينسلك على جدة على طول طيران في ساعتين تلاقي نفسك في جدة فالناس الأغنية بيسافروا يوم خمزة زلحجة لأ زمان الكلام ده كان يده مثلا ايه احنا الوقت بزلقعدة عشان الناس تلحق توصل فمتقول لك يوزي طلع يا حج يوزبني فهي البقى مهور فقار لها النبي صلى الله عليه وسلم انا علمت ان امه في رمضان تعدل حجة معين ياه. رمضان لسه عليه 10 شهور يا رسول الله عليه الصلاه والسلام مو بنشوقها رمضان بيخلي البني يستعد لرمضان من قبل ب 10 شهور احنا بقينا بنتكلم قبل رمضان باسابيع يا جماعه بنتكلم قبل رمضان بايام خالص ان احنا نستعد لرمضان نستعد واه بالريحه الجنه اني لا اجد ريحه الجنه في شعبان واه اللي ريح الجدة اني يأجي نريح الجدة دون شعبان ابو دشانة لما النابي رفع السبب قبل غزة احض وقال من يأخذ هذا السيف بحقه ابو دشانة قال له انا رسول الله من يأخذ رمضان بحقه او من حقوق رمضان ايه انك تستعدينه صحيب شعبان استعد صحيب انت بتتعد يبقى ساعات البخصت فتح ابواب الجامعه 8 ابواب الجامعه 8 هتتفتح اخويا لو قلت لك بنك اسيوط بكره الساعه 8 الصبح هيتفتح ابوابه ومفيش حرس واللي عايز ياخد سبائك ذهب او دولارات يدخل ياخد على راحته مش هتقول الساعه 8 ان شاء الله الصبح اصحى وهجري ده انت هتبص تجري من ورتك ليه؟ ما نخاف ادبس اللي عنده عقد مع وزير بكره في القاهرة بيروح يبات هناك ينزل على بيته الأطر لما بيجي مفيش حاجة اسمها لما الأطر يجي على المحطة صحوني والأصحة جالي جالي وهلك التاكسي جالي جالي وهالحل الأطر الأطر ما بيستناش حد قطرة ما بيستناش حد لازم تكون وارف عن المحطة ساعة ما الأطر يجي عشان تلحق إنك إنت تركب فيه مستعد للسنتين فرصة للعبق من النار مستعد للستين دعوة مستجابة مستعد؟ ولا منتش مستعد؟ عشرين في رمضان عده وقالينا أمي كده الف دعوة مستجبة عدد الف فرصة لو أدخل النار عدد فرص كتير ضيعناها ليه؟ لازم الأراضي تفكر في مختلف لأنك لو ما فكرتش في شكل مختلف هيبقى رمضان السنادي زي رمضانات اللي قام له لازم الأراضي تدخل رمضان بفكرة ليه؟ بفكرة أنا هستعد السنادي أنا شعبان فرصتي في الاستعداد لرمضان محل وحقيقي هستعد كزاي؟ هصومي ايه ما لعنا كنت اصوم بالبكرة اسرد الصيام شوية اتحدى نفسك كده عشر قيام خمستاشر يوم الصيام واربعا ايه مشكلة؟ ايه العضية؟ سنة حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام اذا كان النامي كان باستعد الرمضان بالسلام في شعبان عليه الصلاة والسلام قال البعض انت متستعدش ليه؟ دا الاستعداد سنة من سنة لله في الدين كله اصلا انا ربنا قبل ايه صلاة فريضة عمل صلاة نافلة سنة قبلية قبل رمضان عمل شعبان ايه استعداد لازم نستعد يا اخواننا نطلع المصحف نقرا كتاب الله نتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى التحدي الثاني تحدي استعداد لرمضان التحدي الثالث في شعبان تحدي التوبه تحدي التوبه الصحبه على الرقبه لا. ليه لان شعبان ده شهر رفع الاعمال لله كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ترفع فيه الاعمال إلى رب العالمين واحب ان ينفع عملي وانا صالح ترفع في الأعمال من ساعة الإجابة يوم الضمعة الاعلماء قالوا يا امى ابن خوار امام البنبر يا امى ابن المغرب لم تلقادر الاعلماء قالوا يا رئيس واحد وعشرين يا ثلاثة يا خمسة يا سبعة يا تسعة انما يوم رفع الاعمال في شعبان محدش عارف انت تلاتين يوم الله اعلم انهي ليه من يوم ما ترفع انما عليه السلام عرف ان في تلاتين فرصة طالب سراية عامة وبيتقلوا الامتحان في رمضان ان شاء الله طب يوم كام؟ لا محدش يعرف يعني ايه؟ ممكن الامتحان فجأة يجلك استدعي الواحد رمضان اتنين تلاتة عشر, عشر، عشرين تسعة وعشرين رمضان يعني ايه؟ اي يوم هيجي في الامتحان هيقف حالة طوارئ شكلها ايه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل في شعبان في حالة طوارئ طوارئ شعبان شعبان ده النبع علي سرستان أعلى لفيه حالة التوارد تلاتين يوم سيائم كان يصوم شعبانه كله كان يصوم شعبانه إلا قليلا إلا قليلا يعني برة شعبانه يصوم تلوي خميس ويفتر خمس ايام في شعبان يصوم خمس ايام ويفتر يومين العكس بقا حاجة زي كده يعني كان يصوم شعبانه كله روايتين سحرحتين عن النبي علي سرستان يعني النبي كان بيعمل شعبان ده حالة طوارئ. ده ناتين يوم سيام احنا حالة يا جمعان ايه? عشان ولا فرصة ان الاعمال ترفع فيها. وانا بقنام. وانا بقنام. وانا بقنام الصاهم. وانا مش مصطاعدة ومجاهز. حدث جميل. ان اعمال السنة كلها قد في الايام اللي احنا فادي. الله عالم ابدأ. ممكن اهلا. ممكن مكرة. ممكن بعد اسبوع. ممكن بعد اسبوعين. الله عالم. كنت مئة شمس يوم السنة اللي فادي. ربنا ت مرة في تلتمائة خمسة وستين ليلة. قمت كم ليلة? تلتمائة خمسة وستين جلسة ضوحة. اعطي كم ضوحة. كل صنة صلتها وكل صنة كل فجر صلتها كل فجر روحها ليه. كل نظرة في المصحف وكل نظرة حرام. كل كلمة غبة ونبيمة وكل كلمة دعوة الى الله اتكلمتها عن ربنا. كل مسقل من العمل الصالح او الفاسد. كل ده هيوفى عن الله. في جيب ايام. رمضان السنة اللي فاتت هيوفى عن الله. في هذه الأيام يضفل عنه الناس تحدي التوبة صحيفتك هترفع على الله كنا ازاي؟ صحيفة هترفع وهتتقفل وهتتسلمها والتداخل تهرض على الله تتحسم عليها ويتوقف عليها بصيرك يا جنّا يا نار تسيبها تترفع بالمشاكل اللي فيها ازاي؟ تسيبها تترفع بالزنوب اللي فيها ازاي؟ طب اعمل ايه؟ سنة كابلة مش واحد بالي من الزنوب اعمل ايه؟ يا عم روح توضى وصل لركعتين توبة كل شوية في شعبان توضى وصل لركعتين توبة شعبان تحدي توبة اوعى تسيب صاحفتك تترفع بالجزاءات اللي فيها والمخلفات اللي فيها والمشاكل اللي فيها يا ترى ايه اكبر مشكلة عملتك في السنة اللي فات الدين ايه اكبر كبيرة عقيت امك وابوك او شوحت الامك وابوك او قطعت راحمك او قطعت جارك. او اتمنت محصية سر. او تكبرت على خلق الله. او سبت صلاة الجماعة وهجبت المسجد وهجبت دروس الدين. ايه اللي انت عملته? اوقف مع نفسك بقى. لان في زنوب محتاجة اتوبة خاصة. في زنوب محتاجة اتوبة خاصة منها هي. اوقف نفسك. اوقف مع نفسك ايه اللي ما اسفدينك? ممكن في واحد بيقول لي ان السنة اللي فاتت دي كلها معكسه على جلس الضحة. من رمضان لحد الولد. يا رب ازاي اخوة نوعين يسقط على دينه للدرجة دي؟ ازاي؟ ازاي انسان يسيب دينه يقع منه للدرجة دي؟ لو السنة اللي فاتح دي ما وصلتش راحمك ايل حقصو راحمك كمل دينك تحدي تكميل الدين كمل دينك الشعب وشعب الإيمان اللي انتهى ماينفعش شعبه تطلع عن أوروبنا درجتك فاسد؟ ماينفعش حتى لو في شعب تاني انت جاي من درجات النهائية فيها ماينفعش شعبك في فاسد؟ ما ينفعش صلاة اللهم ناخد فيه صنفر ما ينفعش بر الجرهان ما ينفعش فيه شعب كده لازم تلحق نفسك فيها وانت انت ضارق نفسك فيها لاني دي صحيفة من تلاتين اربعين صحيفة هتوفى على الله ودول اللي هتدخل طارق بيهم على الله سبحانه وتعالى الزنوب حبانا عن ربنا ليه؟ الدنيا حبال على ربنا ليه قال رسول الله صلى الله لو كانت الدنيا تعب الله جنة بعوضه ما سقط منها شربة ماء دي بعوضه رسول هي دنيا ما تسويش ديح بعوضه مثل الدنيا بالبعوضه البعوضه دي حشره جدا عندك بس كلها حشره خطيره جدا والدنيا خطيره البعوضه دي حشره دوره حياتها جدا بتعيش حاجه بسيطه وتموت والدنيا كذلك دورتها بسيارة جدا. اقصر مما تتخيل لا تلاقي الدنيا خلصة. البعوضة دي حشرة بتدقل الاوبئة والامراض. بتدقل الملانية وابتبت بتدقل امراض قاتلة. ملايين في المشاريع التي بسبب البعوضة. والدنيا دي انا اوبئة وامراض. البعوضة دي حشرة بتعيش في المستنقعات العافنة. والدنيا دي. دي. يا راجل عطف كله البعوضه دي لو موجوده في المسجد ده والتنايم تقعد تطن ما تخلكش تعرف تنام الدنيا هي سبب التوتر سبب القلق سبب الضغط العصبي البعوضه دي لو موجوده في المسجد حجمها ايه لا شيء في حجم المسجد والدنيا دي حجمها في الاخره او حجمها في ملكوتها لا شيء فلان النبي عليه الصلاه والسلام يقول الدنيا عامه زي البعوضه او انت تحب الدنيا بقى خلاص بتحب الأولاقة والأمراض بتحب المستنقعات اللي معافينا ليه؟ بتحب حاجة دورة حياة قصيرة ليه؟ بتحب حاجة بتجيب طغيل وتوفر وضغط ليه؟ بتحب حاجة بتحب فيها ليه؟ إيه اللي تحب في الدنيا؟ ضار الهنومة لابتلاءات ضار الهنومة لابتلاءات الدنيا استخيل لو ملك بيمد. ملك من الملوك قال له ملك الموت هو بياخد روحه انا ممكن اديك فرصه 10 قيات كمان بس تسيب ملك كله بيقول له انا ممكن اسيب ملكي كله واديلهم واحد ساعه لما ملك الموت هينزل عليك هتعرف ان ملك الدنيا ده كله ما يساويش يوم واحد ساعه لما ملك الموت هينزل عليك هتعرف ساعتها ان الدنيا دي ما كانتش الزاوي. ليس لها قيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد المؤمن اذا كان فين قطاع من الدنيا القطاع زي ما الكهربة فجأة تقطع المراوح توقف الصوت يوقف الجور يقطع كل حاجة بيفية فجأة كل حاجة تقط كل شيء الالفات اللي اسمائهم مكتوبة في صفحات الوفيان في الجرايب الرهاردة ما كانش واحد دين هو ولا اول البارك ولا يوم السبت اللي فات كان يظن انه هيبقى خبر في صفتي طوفيات النهاردة كلهم كان عندهم احلام وكان عندهم تخططات وكان عندهم الام وكان عندهم افكار وفجأة انقطاعا من الدنيا وفجأة كل حاجة اطاعت تحسبها صح ما تحسبهاش زي بص شيك بمليون دولار وبص بشيل بيرن وبيلمع قال لك الشيل ده اللي بيرن وبيلمع هو ده مش كده الموضوع مش تلي ريحته حلوه وايه شكله حلو وايه اللي بيرن وايه اللي بيلمع الموضوع القيمه الحاجه اللي ليها قيمه حقيقيه كما قال تعالى ينطق الانسان يومئذ بما قدم واظهر ايه اللي كان مقدم عندك ايه اللي عندك وايه الحاجة اللي مخدش منها دي لي معجبك؟ دنيا ولا اخر يا جماعة تحدي التوبة تحدي التوبة لله من تحديات شعبانك تحدي التمام تحدي مستمرار حتى النهاية يعنيه تحدي التمام؟ اخوانا السنة الهجرية بتبدأ بمحرم شهر الله المحرم وتنتيم ذو الحجة السنة الميلادية بتبدأ بيناير وتنتيم تسمّر السنة التكليفية بتبدأ برمضان وبتنتيم شعبان. يعني رمضان ده شهر في السنة التكلفية. اول شهر ربنا بتكفلنا في حد كلها ليه? عشان يبقى عامل زي راسة الحربة. يبقى عامل زي الشلال الهادر. اللي خليك تشوق نجرة للنهر طول السنة. عشان بداية السنة تبقى بدأة قوية. تخيل ده انت ملاقة بداية السنة التكلفية. فرمضان في قبة القوة وتيجي في شعبان تنام. انما الاعمال من خواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالخواتيم السنة مش بدايهها السنه نهايتها صحيفه سنه هترفع الى الله ساعه تطاير الصحف ساعه تطاير الصحف في يوم القيامه قبل العرض على الله وقبل الجزاء لما تمسك صحيفتك اول عمل هتبص عليه ايه عمل فيها ليه انما الاعمال بالخواتيم صحيفه هترفع الى الله اصل هترفع الى الله عمل المفروض ان عمل فشعبان هو اول حاجة تبص عليها فيها في هذه الصحيفة ايه؟ ايه هو الخواتيم وانما الاعمال وبالخواتيم يبقى ما ينفعش انك انت تستقبل السنة بستي ملقة وفرنضان وتودحها ودع ماهد في شعبان انت في المعركة انت الوقت في اخر خمسمية متر في حلبة السباك انت الوقت في اخر خمسمية متر في سباك المرفل بتاع الجالي بتاع السنة يبقى انت المفروض انك انت الوقت تجيب اخرك لايه؟ كلمة السر استمر الاستمرار هو ايه الاستمرار ربنا مش تعبك انك انت تقوم الاسبوع وتقعد طول السنة بقى صل ربع ساعه كل يوم ليل بس استمر على طول السنة. كلمه السر استمر وان الله لا يمل حتى تمل ربنا مش هيمل منك طول ما انت بتقوم وتقع اول ما هتمل وتقول خلاص انا زهقت ومش هحاول تاني خلاص انت كده ايه؟ تصفت من نظر الله ولا يظهر الله؟ من تحديات شعبان تحدي تكميل الدين يا جماعة يعني ايه تحدي تكميل الدين؟ دخلاني البطفال دخلوا من رأس ابتناني ويه؟ كل واحد منهم مبوض يديلو جني اي اتنين جنيه، اي حاجة يروح يجيب شمسي حاجة سابعة وفيه واحد تاني يقلموا هاد لحصار كل مبوض يديلو فلوس يعينها في الحصار وكبر الولد ودخل اعدالي بصحابه بلاه ويأخذ المصروف بتاحهم يوصل يجيبوا بايه؟ لبس جديد وهو يحط كل مصروفه في الحصارة كبل الولد ودخل سنوي اسحابه بدأوا صاحبه بنات ويعزبوهم وهو كل فلوسه بيخطها في الحصارة كبل الولد ودخل جمعة واتخرج اسحابه عايزين يشتروا حاجات ويسافروا ساحن شبايه وهو كل فلوسه في الحصارة تخيل بقى الولد ده هيفتح الحصالة هيبقى انبهار الدنيا كلها بيها ايه وتخيل لو احنقرب من الحصالة بتاع تحويش عفره هيعمل فيه ايه انتو عارفين يعني ايه شعبان عارفين يعني رفع الاعمال لله يعني رفع الحصالة الى الله الحصالة اللي بقى لك قاعد تعين فيها صلاة ورا صلاة جلس الضحة ورا جلس الضحة صيام ورا صيام زكري ورا زكري خطب بالقران ورا خطب القران كلام في الدعوه لله ورا كلام في الدعوه لله قاعد تعين في في الحصاله تعين في الحصاله الحصاله هتترفع على ربنا بقى بعد سنه من الصبر غير خد الوقت اللي انت خدته في السنه دي وراح رمضان في صح وراح رمضان في طفلة وانت قاعد تعين في الحصارة تعين في الحصارة الحصارة تطرف على يمني يبقى المفروض قلبك لكله يبقى الوقت بيرتجي في ليه يا طرع رب هتقبل الحصارة بني وملا يا طرع رب لو قبلت عمل واحد من اللي هيرفع عليك انا على كده بيت من الجنة. لو قبلت عمل واحد بس يبقى خوف عدم القبول يبقى في شعبان لازم تدعى الله بالقبول لان نسانة كارلة هترفع لله تخيل بك لو مقاصية رفعت الى الله وتعتمت بسببها في رمضان لقيت بخشوع روانك في رمضان او طاعة رفعت الى الله وقفتت عليها في رمضان ما هو رمضان اللي بعد شعبان شعبان رفع الاعمال اقومة المعاصي او ثوام الطاعات الشعبان. التحديات كثيرة. تحديات شعبان. لا تنتقى يا اخواني في الله. ومنها تحدي ليلة النصف من الشعبان اللي جاي بعد ايام. ليلة النصف التي قال عنها يا صلى الله عليه وسلم. ان الله اذا كان ليلة النصف من الشعبان اطلع الله الى اهل الالب فيغفروا الاهل الارد جميعا. الا لمشرك او مشاحك. ليلة النصف من شعبان المانع من المخفرة الصنوية بتاعتها مشاحك. احنا ان شاء الله يا ربنا من الكشم الشركين يا ربنا بازل الله ربنا يطهر قلوبنا من الريال ويطهر قلوبنا من الشرك الأكبر والغزلة يا رب الله امين؟ المصيبة بقى في مشاهد المصيبة في الخلافات اللي بينك وبين رعيبة اللي بينك وبين أخوانك قضية خطيرة جداً عشان كده تحدش عمل تحدي التصافي تحدي انه لازم يمنجيش لالتونسو من شعبان والرسالة اللي تبلى الوطس والفيس المعهودة سامحوني و... لا لا انا ساكل الكلام الايه الكلام ده مش ده انت بالوقت تبدأ اقتصاف في خلافاتك مع عاليبك فلان مع جارك فلان مع صاحبك فلان والله مساك شعبان ده المفروض قلبك يترعب انك تعمل مشكلة مع حب المفروض والله لو الناس فهمة يعني ايه لالتونسو من شعبان تسعين من القضايا اللي في المحا بالنسبة للناس وبعدها اصدر. تسعين في المية من المشاكل الزوجية في محاكم الاسرة. تسعين في المية من الخلافات المادية اللي في المحاكم. والخلافة. المفروض, المفروض انك انت لو مظلوم تخاف. تخاف انك انت تدخل في حب التشاعل. وتيجي على نفسك شوهية عشان ترفع الاعمال وعشان تيجي ليلة تنصه من جعبات. وانهارات ما فيش فيال في ناحية حتى حاجة. ولا في بينه وبين حد من المسلمين شحناه ولا بينه وبين حد مشكلة ولا حاجة يا ربنا اصافي انا اصافي تحدي كبير تحدي كبير واعيش شغل من الوقت انك بجان تصاف المشاكل اللي بينك و بين الناس تصاف المظالط اللي بينك و بين الناس اقولوا قولتها ده واستخدامكم الحمد لله وكثبت اللهم صل وسلم على ابيي الذي مصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله اليك يرجع الامر كله الله صلى على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم في الاولين والتاخرين وفي كل وقت وفي كل وحين ان راك لا نسمع مع حد شعبان اتكلمي عن تحدي التخير بس بتتخير لحد يفتح من ترقبك لو فضلت كده هتوصل لفين بطل سبسب بطل شتاك بطل كذب بغضة الفرمية تتكلمنا عن تحدي الاستعداد لرمضان شعبان ده مأسكر التدريب بتاع الجيش شعبان ده البغوفة بتاع الرمضان شعبان ده القنطرة بتاع الرمضان عيسى رمضان جديد لازم لنا شعبان جديد شعبان ده ضربة الموت بتاع الإبليس لازم داخل بالك وتستعده في طياطر تتكلمنا عن تحدي الطوبة تحدي الطوبة لأنها رفع يا عمال سنة يا الله غوعة اوها الصحيف طيب صحيفة سنة تتأفل بالجزاءات اللي فيها حل سهل تجديد التوبة وركعات التوبة والتوبة الخاصة من كبار الزنوب اللي اتكبناها هذه السنة تحدي تكميل دينك الحصة لها تترفع لربنا اوعى تاخد في شعبة من شعر من صفر اوعى الحك كمل دينك عشان صحيفتك تطلع بدين كامل الى الله كاملة من الرجال الكثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحدي التمام كلمة السر استمر كلمة السر استمر ازاي نتيه تكمل وتباصل ما تبدأش رمضان بداية السنة التكليفية بداية قوية وتيجي في شعبان تلهي السنة نهاية حزينة كقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم يعني انت ممكن تفرح بما فعلت في شعبان يوم يا القيامة أكتر حاجة ليلة دي كانت خواتيم سنوات عمرك وخواتيم صحفك وخواتيم الصحف السنوية التي وفعت لله. سبحانه وتعالى منك تكلمنا عن تحدي الحب. تحدي التصافي. تحدي التآخي. لان ليلة النصر من شعبان دي اطلاع على القلوب من اجل اني ما شحنات في قلبك منك وبين حد يبقى الحق بقى رد منظر تحديا كتيرا وشعبان. منها تحدي الشكر. تحدي الشكر. هو الشكر مش تحدي شعبان. الشكر ده تحدي العمر كله. ده التحدي بتاع ابليس. وهو بيقول لربنا في صورة الاعراف ولا تجد اكثرهم شاكرين انا هنسيهم انت عملت لهم ايه؟ انا هخدي كل البقرة بتاعتهم وكل التركيز وبقرة الشعور بتاعتهم على الحدة اللي نقصاهم اللي اصلا هي نعمة من نعمك فما منعك الا ليعطيك هنسيهم انتدتهم ايه؟ شاب يجب شاب واحد من الناس كانوا سرطان في المريق ربنا يحفظنا يا عقين يا رب المريق ساد مش عارف يملع ريقه مش عارف يشرب بقى مية رايح لأحد كبار الجراحين عشان يعمل له عملية مش عشان السرطان يروح عشان يعرف يملع ريقه عشان يعرف يشرب بقى مية انت بلعت ريقك كم مرة؟ من اول نبدأ من خطبة الوردي بلعت ريقك فكرت انت بلع ريق فكرت ان ده معصيه او ربنا في ناس محرومه منها مش عارف ايه مش قادر واحد جاي بيقول لي اخويا كان مرض في رجله عضلاته بتشلل بعد شويه العضلات اللي في فقه والبلع اتشلل بتاعه بينزل جزء في المعدة وجزء في القصب الهوائيه بيعمل له التهابات رئويه شديده الدكاتره بيقولوا لي ان اخويا تمام شويه وهيتشل عضلات الرئه بتاعته عضلات التنفس ويبقى على تنفس صناعي لحد ما يموت ان النفس اللي انت بتاقته له مدرس مساعد في كولنطن جاله ازمة في النفس عبدالاعقاض والعافي جميع مرضى المسلمين واعمد مستصحابه كلهم مش عارفين ينخلونه النفس مش عارفين مدرس مساعد الاول في ابتدائي والاول في اعداد والاول في سنة ومن الاول في كل الطب وتعاين في الجامعة وخدر ما الاسلام وهو راح ياخد الدكتوراه عشان ينخلط ويتمي حصاد عمره بها مدنياً يدينه هزنة ومش عارف ياخد نفسه مستمت كثرة كلهم وعش طرد كثرة يقع يموت النفس اللي انت بتاخدو ده حسنت بانته حسنت بنعمة ربنا فيه حسنت بنعمة الله في النفس بتاع الخوة اللي بيدخل بكل سهولة واحد مريض في العنام مركزة في مستشفى الصدر في المنصورة خبط على صدره ويقول خوش النفس ما بيدخلش احنا لاحقا لدينا التنفس بقى زي هل احساسنا في نعم الله لو انت بحوش في بيتك مش هقول لك في دفتر توفير ولا في بانك معاك في بيتك 300 متر موامين جنيه بس تحويشة كده انت من اجنة 8% على وجه الكرة الارضية انده من سكان الكرة الارضية لا يأمنك اصلا انه بقى في بيته جنيه فوق قوته انت لو انت عامة اي تحويش انت بتأجنة 8% سكان الكرة الارضية في مليون واحد على وجه الورضي الهن في زي المحظة طبياً مستحيل يعني شوكتر من اسبوع انت ما انتش واحد من دول الف واحد يومين على ورية الكرة الارضية بيموتوا بسبب الفقر والأمراض الجوع انت ما انتش واحد من دول حسنا طعم ربنا حسنا ربنا عبرنا ايه حسنا ولعنيك على تحتة اللي اصلاً فيها نقصه وربنا ابتلك بيها عشان يختبر خاص نظام البيت وعشان يختبر تواجهك ايه وعشان بعد كده لما تعرف حكمة المنع ده تزكت لله سجد شكر ان الحمد لله ربنا ما كانتش موجودة في الوقت ده حسينك تحدي شكر تحدي ان صحيفتك تلفع لله صحيفي تشاكر زاكر صحيفة واحد شافر لنعمك يا رب كنت مكلم إخبارنا اللي مسافرين مع بعض عمره إن شاء الله بعد الأيام في, في, في, في ليلة في النصف شعبان بقول لهم كل واحد مننا مسافر كل تفكيره إيه اللي ناقصني وما خدتوش من ربنا رايح أطلبه قمان مين فينا اللي رايح يقول أنا رايح أشكرك على اللي انت تدهول يا رب يا رب انت كتير أوي أوي أوي, اوي, اوي. في اللي ما خدوش وسؤال اللي ما بخدوش يفكر في شكر اللي خدو يفكر انا جاي لك يا رب شكر لي على النعم اللي انت غمرتيني بيها على النعم اللي انت غمرتيني بيها تحدي الشكر بالتحديات رمضان تحديات شعبات تحدي الدعوة يا الله اوها تدخل رمضان بيديك خاضرة رمضان كريم رمضان تهيب لك عطاءات كتيرة ونفحات كتير وخوايس كتير ما ترشل رمضان بيديك خاضرة زي رمضان كريم خليك انت كريم امن على رمضان متاعك لما تبدأ واللي والإبادة تبدأ ما تشوف واحد صاحبك يا واحد حبيبة تكلموا عن الصلاة تكلموا في الدين تكلموا في التنير تزقوا يؤمن رأيه اعمار رب شعبان يجي رمضان يلقط يخرج من رمضان مشه النور بالطاعة يبقى انت امنت على ر لأن في واحد عبد ربنا في رمضان بسببك اخواني في الله عايزين شعبان يبقى شعر توهج عايزين شعبان يبقى شعر اعلان حالة الطوارئ التعبدية زي ماندام عليه وسلم اعلن حالة الطوارئ التعبدية في شعبان وكان يصوم يصومه شعبانا كان كانا يصومه شعبانا الا قليلة مركز الصيام شوية يعني مش هادف تصومه كله طب صوم يا عم يوم يوم طب صوم يا عم جرب كده ويصوم حتى يقل يفطر جرب كده تتحدى كده تحدي كده صيام اسبوع كده وراء بعضه ما تجرب يا عم انت خسران ايه والله ما نحصل الحاج ولا هتدوخ ولا وحتى لو نمت ونودت تصحر قبل الفجر سحدي ايه تمسك الفجر اتنا لو انت متصحر جرب وشوف فلا المضوحة جدا هو انت اصلا على ما بتبدأ تعتش او تدوح الاصر ده الطبيعي اللي عند بعض الناس على ما بتبدأ تعتش او تدوح وجهات الهاج يعني ايه قصة كلها في الاصر هي قصة كلها صبر ساعتين وممكن يبقى قل من كده كمان لو نصحبت تعلم من الفجر وتبصيت ولكن خلي عندك لي أصدق الله عشان الله يصدقك في القرآن ومن يعشو عن ذلك لو رحمن له القرآن نقيد له شيطانا إما أنت صاحب القرآن وإما أنت صاحب الشيطان أول ما بتبعد عن كتاب رفبا الشيطان يستلمك نقيد له شيطانا فهو له قهيل رايح معاه. معاهم جاي مع معاه. اي مع جاي مع واحد الشيطان لصاحب 24 ساعه هيبقى حالته شكلها ايه هيبقى حالته اخبارها ايه القران يا جماعه حاول تختم خدمه كده في رمضان حاول تقرب وقلبك مره الرفيع القلب ده على قلبك كبير شوف القران هينبت في قلبك ايه وهينور قلبك ايه الكلام انا بقوله ده يعني مش كلام ده ده سله كانوا بيصوره رمضان شعبان شهر القراء المفتوض علامتك بالقرآن في شعبات العاطف قوى جدا عشان تقدر تدخل رمضان وأنت منطلق إخواني في الله أذكركم من قراءة سورة الكهف اليوم في يوم الجمعة وأذكركم بساعة الإجابة قبل مغرب الجمعة ربع ساعة كده قبل المغرب نفل على نفسك أي حتة تمسك كتاية الدعاء ارفع إيدك ودي قول يا رب بارك وشعبان. اللهم بارك لنا في رجع. اللهم بارك لنا في شعبان ورمضان. اللهم بارك لنا في شعبان ورمضان. اللهم مارك لنا في شعبان. وملغ نا رمضان. اللهم اجعلنا في هذه المواسم العاصيمة من المساجزين. اللهم اجعلنا من الفاجزين الرمضان. اللهم اجعلنا من المساجزين بليلط القدر. اللهم استعملنا ولا تست tighten up. اللهم استعملنا ولا تست груl reversed. اللهم استعملنا ولا تستzy abilities. اللهم استعملنا ولا تبقصنا اللہ ہم ولا والا تحملنا اللہ ولا اعطونا والا تحملنا ولا ہم اذرنا والا تغفر علینا اللہ يكسر الهدى بلينا. اللهم غير ح ajudنا لاحسن حالما استخرج Same ما يرضيكي عنا. على مرادك قول فيك ضعفنا قول فيك ضعفنا. اللهم ارزي Canada على امنا نافعة. اللهم ارزينا ايمان المحقة. اللهم توب علينا توبة ترضى بها عنا توب علينا توبة ترضى. توب علينا توبة الا نارد على ن cons меня بعدها ابدا. اللهم لا تطفع اليك الا وقد غفرت لنا. وكنت علينا. اللهم اغفل لنا ذنوبنا كلها. اللهم تغفل صحيفنا من الذنوب. ومن الغفلة. اللهم بارك لنا في حسناتنا وتقبلها يا ربنا. اللهم تقبل منا. اللهم تقبل منا. اللهم تقبل منا. منا. ونب علينا توبة ان ترضى بها عنا. اللهم نفل المقنوبين. اللهم اكشف الهدى والغنى عن سوريا. وعن فلسطين وغزة. وعن كل المجاهدين في سبيل. وعن كل المقلوبين يا رب العالمين. رب إنا مغنوبون فانتصر. رب إنا مغنوبون فانتصر. رب إنا مغنوبون فانتصر. اللهم انا اخلى المعاصي. واهل الفجور. طب اعدوا لرمضان العمد. واعدوا لغفرة المسلمين والوراطين في العدة. اللهم اجعل رمضان شهر فتح على عبادك الصالحين. اللهم اجعل رمضان شهر توبة. وعودة من الامة اليك يا رب العالمين. اللهم اجعله فتحا لدينك. ونصرا لأوليائك. وهدى لعبادك. دومة واوبة من عبادك إليك. اللهم اجعله فتحاً مبينا. اللهم افتح فيه القلوب للهدى. اللهم اشرح فيه الصمود للحق. اللهم كم على الهمة جمعه في يا رب العالمين. الله يا ربنا تطبر منا. لنك انت السميع العليم. وتبالينا انك انت الدواب الرحيم. سبحانه الله ورحمة الله.